بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة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 انظروا لي من اتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر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 فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس افرجوا لي فافرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوة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 في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بس بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعه حسنة جميلة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 في ذكر نبأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم والأحداث التي حصلت عقب وفاته صلوات الله وسلامه عليه والحديث بطوله جامع لجمله من الأمور المتعلقة بوفات أو نبأ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أورده ابن حبان رواه ابن حبان في صحيحه من طريق نعيم ابن أبي هند من وأورده من مسند أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها والمصنف رحمه الله تعالى أورد الحديث في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستماله على جملة من التفاصيل المتعلقة بنبأ وفاته صلوات الله وسلامه عليه قال سالم بن عبيد رضي الله عنه أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإغماء هو ان يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله فلا يشعر بما حوله فيقول رضي الله عنه أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصابته إغماء بسبب شدة المرض وشدة الوجع وقد مر معنا حديث حديث أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها أنها ما رأت احدا أصابه من الوجع مثلما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم فأصابته إغماءه عليه الصلاة والسلام ثم افاق اي افاق من هذه الإغماء التي أصابته صلوات الله وسلامه عليه فقال حضرت الصلاة هذا استفهام يعني هل حضرت الصلاه بحذف اداه الاستفهام هل او حضرت الصلاه فقال حضرت الصلاه أي هل حضر الصلاه وجاء وقتها فقالوا نعم فقالوا نعم وهذا يبين لنا مكانه الصلاه في دين الله جل وعلا وانها عماد الدين فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يهمه من أمر المسلمين أمورا كثيرة ومجالات عديدة لم يسأل على إثر الاغماء إلا عن الصلاة قال حضرت الصلاة ونظير هذا لما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فكان يغمى عليه فيفيق فإذا أفاق قال أصل الناس فالصلاة هي التي في قلوبهم وهي التي عمرت نفوسهم وهي التي أخذت موضع عنايتهم واهتمامهم فيغمى عليه عليه الصلاة والسلام ثم يفيق فلا يسأل عن شيء إلا عن الصلاة لا يسأل عن شيء إلا عن الصلاة وهنا يا إخوان في مثل هذه الحاله الحرجه الحال الصعبة حال الموت حال المرض الشديد، من لم تكن الصلاة في قلب الإنسان، لم من لم تكن الصلاة في قلبه، تشغل نفسه، فإن مثل هذه الحال الحرجه حال المرض، تكون الصلاة من آخر الأشياء التي تخطر في باله، تكون الصلاة من آخر الأشياء التي تخطر في بال الإنسان، يأتي في باله أمور كثيرة، والصلاة من آخر ما. يخطر في باله بل بعض الناس في مثل هذه الحاله الحال الحرجة يذهل عن الصلاه إلا أن يذكر بها الا ان يذكر بها فبعض الناس يشتد به المرض فينشغل عن الصلاه ولا تاتي على باله لا تاتي على باله إلا أن يذكر بها يذكره بها اولياؤه أو اصحابه أو قرابته أما هو فيشغل ويذهل عنها في مثل هذا الخطب العظيم والمرض الشديد والوجع فكثير من الناس يذهل إلا من كانت الصلاة عمرت قلبه وملأت نفسه فمثل هذا أول ما يخطر في باله الصلاة وهذا معروف في حال العباد الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذه الصلاة والاهتمام بها وشغلت أوقاتهم وكانت قلوبهم في حياتهم معلقة بالمساجد والقصص في هذا الباب كثيرة ومن عجيب القصص الذي أذكره في هذا الباب لرجل توفي قبل وقت غير بعيد وهو من العباد يحدثني بذلك ابنه يقول إن والدي قبل وفاته دخل في غيبوبة استمرت ستة شهور يقول في وسط هذه المده يعني بعد ثلاثة شهور من الغيبوبة ذهبت إليه فقال لي الطبيب ان والدك عنده شيء من الإفاقة إذا تريد أن تتكلم معه فرصة لك يقول فانطلقت فرحا إلى والدي انطلقت فرحا إلى والدي وريد أن أتحدث معه يقول وكان سمعه ثقيل فاقتربت منه وناديته بصوت عالي يا والدي يا أبي بصوت عالي يقول فتحرك قليل وقال أدن تحرق قليل ثم قال ها أدن يقول ما قال غير هذه الكلمة بعد ثلاثة أشهر غيبوبة ثلاثة أشهر كاملة غيبوبة ثم لا يتكلم إلا بهذه الكلمة أدن فمثل هذه المواقف لا تكون من كل أحد لا تكون من كل أحد وإنما تكون ممن عمرت قلوبهم بالعناية بالصلاة وكانت قلوبهم معلقة بالمساجد وللصلاه مكان عظيم في نفوسهم ومثل هذا يحصل كثيرا ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى في العبادة ولهذا ينبغي على المسلم الصحيح الممتع بالصحة والعافية أن تكون هذه الصلاة أعظم شيء يهتم به بعد توحيد الله ويحافظ عليها وان يكون قلبه معلقا بالمساجد محافظا على هذه الصلاة حتى إذا جاءت مثل هذه المواقف كانت الصلاة له نورا وبرهانا ونجات، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم قيامة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 في مرض يقول الله قل لا إله إلا الله يأمرنا بالصلاة فيابا يقول وماذا ينفعني أن أقولها وماذا ينفعني أن أقولها وهنا ينبغي أن نلاحظ قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الذين آمنوا فينبغي على العبد المسلم الناصح لنفسه أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وكان من آخر وصاياه التي سمعت منه صلوات الله وسلامه عليه اتقوا الله أو قول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أي حافظوا عليها إلزموها اعتنوا بها قال لما أفاق صلوات الله وسلامه عليه حضرت الصلاة حضرت الصلاة فقالوا نعم أي حضرت فقال مروا بلالا فليؤذن انظر الاهتمام بالصلاة في مثل هذه الحال والعناية بها في مثل هذه الحال مروا بلالا فليؤذن اي ينادي بالصلاة وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس أن يصلي للناس اي اماما او يصلي بهم اي اماما مروا ابا بكر فليصلي بالناس وهذا يبين مكانة ابي بكر العليه وان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الصحابة كلهم اماما للمسلمين في دينهم ولهذا قال من قال لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لنا لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا وقد قال عليه الصلاة والسلام في موقف اخر يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر فهذا كله يبين لنا مكانة أبي بكر رضي الله, العلي... رضي الله عنه العلية ومنزلته الرفيعه وأنه خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على الاطلاق. قال مروا ابا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس ثم أغمي عليه أي من سدة المرض صلوات الله والسلام عليه رجع الإغماء عليه يعني أفاق للحظات يسيرة وهذه اللحظات اليسيرة التي أفاق فيها لم يكن في باله أمر إلا ماذا الصلاة لم يكن في هذه اللحظة اليسيرة التي حصل فيها افاقه ثم رجع للإغماء مرة ثانية لم يكن في مثل هذه اللحظة اليسيرة إلا الصلاة وأعيد ما قنته آنفا مثل هذا لا يكون إلا لشخص عمر الله سبحانه وتعالى قلبه بحب الصلاة وتعلق قلبه بها وبالمساجد والعاقل الناصح لنفسه يعتني في صحته بصلاته ويحافظ عليها فتنفعه في مثل, هذه الموقف في مثل هذا الموقف وتنفعه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى لأن أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة وأول ما يحاسب عليه من عمله الصلاة فقال ثم أغمي عليه فأفاق أيضا ليس في باله إلا الصلاة صلوات الله والسلام عليه. قال حضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف يعني الحزن يصل إلى قلبي بسرعة رقيق رجل رقيق الطبع سريع الدمعه سريع العبرة رحيم يتأثر بسرعة فقالت رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع يعني لا يستطيع أن يصلي وجاء في بعض الروايات أنها قالت مر عمر أن يصلي بالناس قالت إن أبي رجل أسيف يعني لا يستطيع لأن إذا قام ذلك المقام يعني إذا وقف في المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام لن يتحمل هذا الموقف فلا يستطيع فتعتذر عن تقديم أبيها للصلاة بأنه رجل رقيق الطبع سريع العبرة سريع البكاء سريع الدمعه لا يتحمل فقالت إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره فلو أمرت غيره وجاء في صحيح البخاري ومسلم أنها قالت مر عمر يصلي بالناس فإنه رجل قوي مر عمر فليصلي بالناس وأعادت عليه مرة ثانية كما جاء في الصحيحين أعادت عليه مرة ثانية فقال بعد المرة الثانية مروا ابا بكر فليصلي بالناس المرة الثالثة لا زالت رضي الله عنها حريصة على أن لا يتقدم والدها وهي هنا تذكر أن تذكر أنه رقيق الطبع سريع البكاء لكنها كانت تخشى كما صرحت بذلك في بعض الروايات على أبيها من أمر آخر ذكرت هذا الامر للنبي عليه الصلاة والسلام رقة قلبه لكنها كانت تخشى على والدها من امر اخر وهي ان الصحابة لما يتقدم رجل في هذا المكان ويعلمون ان هذا المكان هو مكان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فاذا جاء شخص وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا الشخص؟ فالنفوس لا سيقع فيها شيء فلأجل ذلك كانت تخشى على والدها أن يتقدم ولهذا جاء في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشائم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما بي إلا أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجل ذلك كانت حريصة الا يتقدم والدها وتكرر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في, في الصحيح أنها مرتين أعادت عليه وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي في الناس المرة الثالثة قالت لحفصة قالت لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما قولي له قولي له فاستجابت حفصة في المرة الثالثة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ان أبا بكر رجل أسيف سريع البكاء وإذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس مر عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما إن كنا صواحب يوسف إن كنا صواحب يوسف فالتفتت كما جاء في صحيح مسلم التفتت حفصه على عائشه قال ما كنت لاصيب منك خيرا ما كنت لاصيب منك خيرا يعني صار الاعاده المره الثالثه من حفصه رضي الله عنها وكل ذلك كان مبنيا على حرص أم المؤمنين عائشه على والدها كما مر ذكر حلفها على ذكر السبب أنها ما بها, ما بها من شيء إلا أن تخشى أن يتشاءم الناس يتضايق الناس ممن يقوم مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه قالت ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا قال قال ثم أغمي عليه فأفاق قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي في الناس بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف صواحبات جمع صواحب يعني جمع الجمع قال إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف أي مثلهن أي مثلهن، وذكر أهل العلم أن وجه الشبه من جهة أن في اظهار شيء وإخفاء شيء آخر. عائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف وأخفت أن مشفق على والدها. مشفق على والدها إذا قام هذا المقام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس أمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة يعني بعد هذا الأمر وجد خفة يعني وجد نشاط وجد قدرة على الذهاب للصلاة وهذا موقف جدير بالاهتمام والاعتبار وجد خفة وانظروا إلى حال كثير من الناس كيف يشغلهم عن الصلاة الشواغل ويصرفهم عنها الصوارف ولا يبالون بها بل كثير من الناس الصلاة يعطيها فضل وقته الصلاة يعطيها فضل وقته ولا يهتم بها وعند أدنى مرض يعني زكام خفيف أو تعب خفيف يتخلف عن الصلاة ويتعلل يقول أنا مريض بينما كما جاء في صحيح مسلم يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يهادى بين الصل... الرجلين يعني يمسك رجل مع عضده الأيمن ورجل مع عضده الأيسر حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف قال فوجد خفة الخفة هذه التي وجدها كانت في أثناء اشتداد المرض إلى درجة أن يغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويفيق ثم تقام الصلاة بعد أمره للناس بأن يقدموا أبا بكر رضي الله عنه فيجد في هذه الأثناء خفة صلوات الله وسلامه عليه فيقول انظروا لي من أتك عليه انظروا لي من أتكي عليه يعني اطلبوا لي من اتكئ عليه ادعوني من اتكئ عليه لماذا يريد ان يذهب يصلي في المسجد صلوات الله وسلامه عليه وهذا تذكره ايها الاخ الموفق جيدا ينفعك الله سبحانه وتعالى به في حياتك العمليه وهذا نبيك عليه الصلاه والسلام وقدوتك وهذه لحظاته الاخيره من حياته صلوات الله وسلامه عليه قال فوجد في نفسه خفة فقال انظروا لي من اتكئ عليه قال فجاءت بريرة ورجل اخر بريرة مولات عائسة وهي حبسية ورجل اخر جاء في بعض الروايات التصريح باسمه نوبة اسمه نوبة وهو عبد فجاءت بريرة ونوبة وعضد للنبي صلى الله عليه وسلم وساعداه وقام عليه الصلاة والسلام والمرض مشتد به متكع عليهما على بريره ونوبه ومضى مضي به, إلى المسجد مضي به إلى المسجد هذا كله يبين شأن الصلاة ومكانتها العليه وما ينبغي أن يكون عليه حال الناس من اهتمام ورعاية بهذه الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فاتكا عليهما فاتكا عليهما فلما راه أبو بكر لما راه يعني لمحه أبو بكر وقد جئ به عليه الصلاة والسلام فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس يعني ليرجع إلى الوراء يتأخر مع الناس الصف ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام هنا في هذه الرواية أنه اتكى على بريره ونوبه وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اتكى على العباس عمه وعلى رجل آخر ايضا صرح به في بعض الروايات علي بن أبي طالب بن عمه وجمع بين بينهما أن نوبه وبريره اتكى عليهما صلوات الله والسلام عليه إلى باب المسجد ثم أكمل العباس وعلي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع من الصف إلى موضعه في, في, في, في الصلاة في المسجد إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه وقيل بتعدد القصه قال فلما رأاه أبو بكر ذهب لينكس أي ليرجع إلى الوراء فأومأ إليه أن يثبت مكانه أومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته حتى قضى أبو بكر صلاته وقد اختلف أهل العلم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إماما أو مأموما فمن أهل العلم قال إنه صلى إماما بأبي بكر يأتم أبي بكر بصلاته والناس يأتمون بصلاة أبي بكر ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى مأموما قولان لاهل العلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه وجاء في بعض الروايات أنه جلس أجلس عليه الصلاة والسلام لا يستطيع القيام من شدة المرض أجلس على يسار أبي بكر وهذا يقوي أنه عليه الصلاة والسلام كان إمام أبو بكر أتم به والناس أتمون بأبو بكر رضي الله عنه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ثم تفيد التراخي يعني لم يقبض في نفس اللحظة اعيد عليه الصلاة والسلام الى البيت ثم صلى أبو بكر بالناس بعض الصلوات صلاته وأكثر ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كشف الستر في صلاة الفجر يوم الاثنين اليوم الذي مات فيه ونظر إلى الناس قال أنس نظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف من حسنه وبهائه وجماله فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام وهم صفوف فتبسم وقلت فيما سبق أن هذه الابتسامة ينبغي أن تكون لها موضعها في نفوسنا واهتمامنا فنبينا عليه الصلاة والسلام آخر رؤية له لأصحابه آخر رؤية له لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه رؤيته لهم جموع صفوف في المساجد في المسجد خلف أبي بكر الصديق فطاب قلبا وسر سرورا عظيما عليه الصلاة والسلام وابتسم فرحا مسرورا بامته واصحابه مجتمعين صفوفا في مسجده خلف ابي بكر فابتسم عليه الصلاه والسلام لذلك فبعد ذلك قبض قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام قبض عندما اشتد الضحى من يوم الاثنين عندما اشتد الضحى من يوم الاثنين قبض صلوات الله وسلامه عليه فقال عمر والله لما بدأ الناس يتحدثون قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يتحدث بذلك وبعضهم ي... وعظم يتساءل والناس في دهشة وألم عظيم وفاجعة كبيرة هي كبرى الفواجع وأعظم المصائب فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا إلا ضربته بسيفي هذا منع الجميع من أن يتكلم أحد في أن النبي عليه الصلاة والسلام خبر. وكان رضي الله عنه يظن أنه أغمي عليه يظن أنه أغمي عليه وأنها إغماء سيفيق من بعدها صلوات الله والسلام عليه فما أحب أن يتحدث الناس بخبر هو رضي الله عنه يرى أنه غير متحقق وإلا لو كان الخبر متحققا عند عمر لما منع الناس من الحديث لكنه هذا الخبر عنده ليس خبرا متحققا متيقنا من ظن أنه أغمي عليه عليه الصلاة والسلام فمنع الناس وقال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا وكان الأمر فعلا مهيل جدا وخطب جسيم والناس أصابهم أمر أمر عظيم جدا يقول وكان الناس أميين يعني لا يقراون ولا يكتبون ثم وضح مراده بقول أمي أميين لم يكن فيهم نبي قبله لم يكن فيهم نبي قبله فاصبحوا في يعني أمر أشكل عليهم للغاية وجاءتهم فاجعة أهالتهم جدا وأذهلتهم وطاشت العقول قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله لم يكن فيهم نبي قبله وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأنه مثل شأن الأنبياء قبله شأن الأنبياء قبله فأمسك الناس يعني بعد أن قال وأعلن عمر ذلك الإعلان أمسك الناس يعني كفوا ولم يتحدث أحد بهذا الخبر فقالوا يا سالم يعني قال الناس لسالم راوي الخبر سالم بن عبيد رضي الله عنه قالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعه انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعه هنا أيضا موضع اعتبار دعوة أبي بكر واجتماع الناس أن هذا الموقف يدعى فيه أبو بكر رضي الله عنه فالصحابه أعداد من من أهل الفقه والملازمة والصحبه للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يأتي في بالهم إلا من أبو بكر وهذا أيضا مما يبين المكانة العليه له واجتماع القلوب عليه رضي الله عنه فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انتبه لهذه قالوا انطلق لصاحب رسول الله مع أن الجميع كلهم ماذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أبا بكر رضي الله عنه له في هذه الخصلة مزيد خصوصية وله في هذه الخصلة مزيد تميز يكفي أبا بكر ما سيأتي في تمام هذا السياق أن الله عز وجل نص عليه وحده بصفة الصحبة في القرآن الكريم إذ يقول. لصاحبه وهذه لم تحصل لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأبي بكر رضي الله عنه فهو الصحابي الوحيد الذي نص في القرآن على صحبته قال رب العالمين صاحبه إذ يقول لصاحبه هذا ألماء خاصية لأبي بكر رضي الله عنه وكان بين الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الذهن عندهم إلا إلى من إلا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا كما أوضحت يبين المكانة العليه والمنزلة المنيفة التي كان عليها رضي الله عنه في الصحبة وهذا أيضا يبين لنا أن الصحابة في الصحبة متفاضلون ليسوا في الصحبة على درجه واحدة وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشره ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان وهكذا الصحابة ليسوا في الصحبة على منزل واحدة والله قال في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنة وكلا وعد الله الحسنة فالصحابه متفاضلون في الصحبة وليسوا فيها على درجة واحدة وهذا الخبر من شواهد ذلك قال انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد أتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا أتيت أبكي دهشا يعني متحيرا متألما مفجوعا من هولى المصاب فأتيته أبكي دهشا فلما راني على هذه الصورة وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما راني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل سالم نعم مع أن الناس بدأوا يتحدثون قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منعهم عمر منعا باتا وحلف أن من تكلم بذلك يضربه بسيفه فلم يقل امتثالا لتوجيه عمر رضي الله عنه لم يقل نعم قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا فالكل استجاب وكف عن ذلك وها هو سالم ذهب إلى الذكر لينقل له الخبر ومع ذلك التزم بتوجيه عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال لي يعني قال لي أبو بكر انطلق فانطلقت معه انطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاحموا عند بيته صلوات الله وسلام عليه تزاحم الناس عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس افرجوا لي اي اوسعوا لي افتحوا لي المجال أي الناس افرجوا لي فافرجوا له اي فسحوا له المجال رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري ان ابا بكر جاء الى المكان لم يكلم الناس لا لم يكلم احد جاء مطرقا ساكتا الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم احد وهذا لا يتنافى مع قوله أفرجولي لا يتنافى معه لأن المراد لم يكلم الناس يعني لم يبحث في طريقة مع الناس هذا الموضوع ولم يسأل أحد ولم يكلم أحد متجه رأسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الكلمة احتاج إليها حتى يتمكن من الدخول فلا يتنافى ما جاء في صحيح البخاري أنه لم يكلم الناس مع قوله هنا أفرجولي لأن هذه كلمة احتاج لها حتى يتمكن من الدخول والمراد في ما جاء في صحيح البخاري لم يكلم أحدا يعني لم يتباحث ما أحد وإنما انطلق مهتما بهذا الأمر قاصدا النبي صلوات الله وسلامه عليه فجاء حتى أكب عليه ومسه حتى أكب عليه ومسه يعني وضع يده على جسمه عليه الصلاة والسلام حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. فقال إنك ميت وإنهم ميتون. بمجرد ما امسه صلوات الله وسلامه عليه قال إنك ميت وإنهم ميتون. قال إنك ميت وإنهم ميتون. تيقن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. يقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ثم قالوا يا صاحب رسول الله الناس وقوف حوله وفي الخارج أيضا ينتظرون الخبر النبأ يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نعم هنا تحقق الجميع تحقق الجميع قال نعم فعلموا أن قد صدق أن قد صدق أي هذا النبأ وهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض ومر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات بين عينيه على جبهته صلوات الله وسلامه عليه قبلة وداع بعد طول صحبة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وما أحره من وداع جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج بعد ذلك إلى المسجد واجتمع الناس له وخطب الناس خطبة عظيمة جدا فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والإيمان وفيها بيان للأمر وايضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية فقام رضي الله عنه بكل ثبات قلب مع هول المصاب وفداحة الخطب وعظم الأمر قام رضي الله عنه مع أن مر علينا قريبا عائشة رضي الله عنها تقول ان ابي اسيف معروف ابو بكر رضي الله عنه برقة قلبه وسرعة دمعته فثبته الله جل وعلا وقام رضي الله عنه خطيبا فقال اما بعد قال رضي الله عنه اما بعد من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وهنا أعظم شيء يهتم به صديق الأمة في هذه الفاجعة وفي هذه اللحظة هو أعظم أمر اهتم به نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته كلها وهو توحيد الله جل وعلا هذا أساس الأمور وأعظم المطالب وهو الأمر الذي امضى عليه الصلاة والسلام حياته دعوة إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أن يعبدوا الله واجسنبوا الطاغوت هذا الأمر الذي بعث لأجله وبعثت لأجله الرسل ولهذا في هذا الموقف العصيب في هذا الموقف العصيب يركز صديق الأمة رضي الله عنه على أهم الحقائق وأعظم الأمور على الإطلاق وهو عبادة الله وإخلاص العبادة له أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يأكل كما يأكل البشر يشرب كما يشربون يمرض كما يمرضون يغمى عليه كما يغمى عليهم يموت كما يموتون إنك ميت وإنهم ميتون فقام أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف العصيب لم يشغله في تثبيت الناس وتقرير هذا الأمر إلا التأكيد على أمر التوحيد قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله عز وجل الحي القيوم الحي الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص أما حياة من سواه فهي حياه مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء كل, كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون فالله عز وجل الحي الذي لا يموت ومن سوى الله جل وعلا لا يخرجون عن أمور ثلاثة إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وجميع هذه الأصناف الثلاثة لا أحد منهم يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة لا أحد منهم يستحق من العبادة ولا مقدار ذره الذي يستحق العباده الله الحي الذي لا يموت ولهذا قال صديق الأمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وجاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فالإسلام والإيمان والتوكل وتفويض الأمر وجميع العبادات كلها إنما يتوجه بها إلى من؟ إلى الحي الذي لا يموت فقام أبو بكر رضي الله عنه ليثبت التوحيد والإيمان وهنا أيضا حقيقة لا بد من الانتباه لها وهو وهو وهي أن التوحيد إذا ثبت وصلح جميع الأمور من بعده تصلح ولهذا التوحيد هو المفزع للإنسان عند المصائب وعند الكربات وعند الشدائد ولاحظ هذا في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الكرب لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الحليم في الكرب يفزع عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ومن هذا المأخذ أخذ أبو بكر رضي الله عنه يبرز هذه تثبيتا للناس وتقريرا ل هذا الأمر العظيم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم ثم تلا رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين ترى أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية في هذا المقام وفي هذه اللحظات العصيبة أفئن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين ترى هذه الآية على مسامع الناس تلا هذه الآية على مسامع الناس في هذه الخطبة العظيمة قال والله يقول ابن عباس راوي هذا الخبر والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل انزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر قال والله لكان الناس ما علموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على أبي بكر رضي الله عنه وتثبيته له في هذا الموقف وأيضا يسر الله له استحضار هذه الآيات في مثل هذا الموقف ومثل هذا الاستحضار لا يتهي لأحد ابن عباس رضي الله عنه يحلف يقول والله لكان الناس والله لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الايه فالاستحضار والتثبيت من الله سبحانه وتعالى فتلا هذه الايه وقبلها في اللحظه نفسها التي لمس فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلا ماذا انك ميت وانهم ميتون تلا هذه الايه قال والله لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها الناس فتلاها الناس يعني أخذ الناس يرددون هذه الآية ويقرؤون هذه الآية وفي هذا أن الإنسان يفزع إلى القرآن في مصائبه ولو أملماته ويتلو من القرآن ما يكون فيه كشف كربته وتثبيته في مصابه والأمر الذي ألم به قال فتلاها الناس فما سمع من بشر إلا يقرأها فما سمع من بشر إلا يقرأها أصبحت الآية يرددها الناس في أرجاء المدينة ما سمع بشر إلا يقرأها أصبح الناس يرددون هذه الآية والله سبحانه وتعالى أكرم أبي بكر رضي الله عنه بكرامة عظيمة والدال على الخير كفاعله بأن تلع على مسامعهم هذه الآية فأصبحت هذه الآية على أنسنة الناس يرددونها جعلها الله سبحانه وتعالى تثبيتا لهم وبيانا للموقف الصائب الذي ينبغي أن يكون عليه قال أفإن ماته قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيدزل الله الشاكرين ففي تنبيه لما ينبغي أن يكون عليه في مثل هذه الحال حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهي الآية المناسبة في الموضع المناسب أكرم الله أبا بكر رضي الله عنه بأن تلاها عليهم وأخذ الناس يتلون هذه الآية فتكون تثبيتا لهم ونورا وضياءا لهم وشفاء لما في صدورهم وبيانا للأمر والموقف الذي ينبغي أن يكون عليه في تلك الحال عودا لحديث سالم ثم قالوا يا صاحب رسول الله اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق علموا أن قد صدق فقالوا يا صاحب رسول الله أيصلي, أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي هنا ما موقف عمر رضي الله عنه موقف عمر قبل قليل عمر أعلنها مدوية بينهم قال والله لا أسمع أحدا يقول إنه مات إلا ضربته بسيفي هذا ما موقف عمر رضي الله عنه بعد كلام أبي بكر رضي الله عنه وتلاوته للايه جاء في الحديث أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات حتى ما تقلني رجلي. حتى ما تقلن... تقلن رجلاي حتى هويت على الأرض سقط رضي الله عنه ما است... رجلاهما استطاعت تحمله فسقط رضي الله عنه على الأرض من هول المصاب وعظم الخط توجه الصحابة إلى صديق الأمة رضي الله عنه والناس كلهم مجتمعين عليه لاحظوا لم يسألوا أحدا غير أبي بكر والناس كلهم متجهين إلى أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الدعاء دعاء للميت بالمغفره والرحمة وشفاعة له قال أيصلى على رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي صلى عليه هذه مسألة أشكلت عليهم فقال نعم أيضا جاء في ذهنهم سؤال آخر قالوا وكيف كيف يصلى عليه يعني هل يؤتى به مثل غيره ويأم الناس واحدا ويصلون صفوفا أم ما هي الطريقة قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه أفواج أفواج بحسب ما يتسع له المكان والمكان صغير جدا وهذا من الأسباب التي لأجلها تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام وثمة أسباب أخرى قال حتى يدخل حتى يدخل الناس يعني حتى يتكامل الناس دخولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له قالوا يا صاحب رسول الله أيدفنوا رسول, أيدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ايضا هذه مساله اشكلت عليهم هل يدفن وإذا كان نعم كيف يدفن أو أين يدفن فقالوا أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه وعليه الصلاة والسلام قبضت روحه في فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب مر معنا من حديث عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه فجمع أبو بكر رضي الله عنه بين ذكر دليل وتعليل الدليل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة والتعليل ما ذكره هنا قال فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب الا في مكان طيب أن يحب ان يدفن فيه في مكان طيب أن يحب ان يدفن فيه فعلموا ان قد صدق اي ابو بكر رضي الله عنه ثم امرهم ان يغسله بنو ابيه اي عصبته فغسله ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وساعده بعض بني أبيه على ذلك لكن الذي كان يباشر التغسيل علي وحده والباقون يساعدونه في مد الماء ومناولته ما يحتاج إليه في الغسيل فغسله رضي الله عنه وكفنه كفنه كما جاء في الصحيح في ثلاثة أثواب يمانية بيض, بيض سحولية أي من قطن كفنه في ثلاثة أثياب بيض سحولية يمانية من اليمن فكفنه فيها قال ليس فيها ثوب ولا عمامة ليس فيها ثوب ولا عمامة فكفنه فأصبح جاهزا عليه الصلاة والسلام لان يصل عليه وأن يدفن صلوات الله والسلام عليه وتم الغسل في يوم الثلاثاء وتم الدفن في أواخر الليل من ليلة الأربعاء كما سبق بيان ذلك واجتمع المهاجرون يتشاورون. اجتمع المهاجرون يتشاورون يعني بعد الوفاة ليس بعد الدفن وإنما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع المهاجرون يتشاورون أي في أمر الخلافة اجتمع يتشاورون في أمر الخلافة لماذا اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة وبادروا بهذا الأمر لأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بماذا إلا بأمير الناس لا تصلح أمورهم إلا بأمير وإذا لم يكن على الناس أمير يتقسم الناس إلى أوزاع وتنشب بينهم الفتن ويدب فيهم النزاع والخصومات فلا تصلح الناس لا يصلح أمر الناس إلا بأمير لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا فالناس لا يصلحون ولهذا الصحابة بادروا إلى النظر في أمر الخلافة من يلي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بادروا لذلك وسارعوا إليه قال فاجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا أي لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر ندخلهم معنا في هذا الأمر أيضا خشي المهاجرون ان يجتمع الأنصار وحدهم ويضعوا مثلا أميرا منهم ثم قد تبدأ فتن وتبدأ إشكالات لا حد لها فسارع الصحابة من المهاجرين وقالوا لأبكر انطلق بنا إلى إخواننا من أنصار نشركهم معنا في الأمر يعني نتداول هذا الأمر سويا ونخرج بذكى تقرير شخص واحد يتولى الإمارة والخلافة والولاية فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة فقالت الأنصار يعني قال واحد منهم والحباب ابن المندر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير منا أمير ومنكم أمير وهذا أيضا أمر يقسم منه لأن إذا صار منهم أمير ومن المهاجرين أمير وأيضا ربما آخرون أيضا يقولون منا أمير فينقسم الناس ينقسم الناس فقالوا منا أمير ومنكم أمير فوفق الله عز وجل عمر بن الخطاب وألهمه بكلام جمع الله سبحانه وتعالى عليه القلوب وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال عمر انتبهوا لمقالته العظيمة وكلمته المسددة المباركة التي جمع الله سبحانه وتعالى عليها قلوب الجميع قال عمر رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث من له مثل هذه الثلاث يعني هذه الثلاث الخصال ثم يقول عمر ثم ثلاث خصال عظيمه من له هذه الثلاث الخصال اخبروني من اجتمعت له هذه الخصال الثلاثه ما هي هذه الخصال تلا عليهم القرآن آية من كتاب الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث اخبروني من يوجد من الصحابه اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة الخصلة الاولى ثانية اثنين اذ هما في الغار ثانية اثنين اذ هما في الغار هذه اكرم الله عز وجل ابا بكر بها فكان الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام واوى معه في الغار ونصره من أول الأمر وتحمل الصعاب وتجشم الأهوال مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه واحدة من حصل له هذا هذا أمر الأول الأمر الثاني قال اذ يقول لصاحبه من من الصحابة نص على صحبته في القرآن هذه خصيصه لأبي بكر انفرد بها وتميز بها عن بقية الأصحاب حتى إنه شاع بين الصحابة كما عرفنا ذلك قريبا أنه عندما يذكر بالاطلاق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كلهم أصحابه لا ينصرف الذهن إلا إلى من إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الثانية الثالثة ما هي قال إن الله معنا. اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيضا المعيه الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر معيه خاصة. فهذه الثلاثة اجتمعت لأبي بكر لم تجتمع لغيره من الصحابة. فوفق الله عمر أن قال هذه الكلمة من له مثل هذه الثلاث؟ من له مثل هذه الثلاث ثانية اثنين اذ هما في الغار. إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا من هما, من هما أي المذكوران في هذه الآية من هما يريد أن يذكرهم ويحقق هذا الأمر ويثبته في, في نفوسهم ويجعلهم تاملا مزيدا في هذه الآية بما يكون في اجتماع القلوب من هما ثم بادر رضي الله عنه بعد تلاوه الآية وتقرير هذا الأمر بادر رضي الله عنه بسرعة فبسط يده بسط يده فبايعه مد يده إلى ببكر بكر رضي الله عنه فبايعه وبايعه الناس فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة بدون خلافات وبدون نزاع وبدون خصومات وبدون أي شيء من ذلك حتى علي رضي الله عنه والزبير وغيرهم من الصحابة ممن لم يكونوا حاضرين في السقيفة ولم يتيسر في السقيفة منادات الجميع لأن الأمر كان عجلا وسريعا لكنه رضي الله عنه لما اجتمعوا في المسجد وايضا أعلن الذي تم في السقيفة تقدم علي مباشرة وبايع وتقدم الزبير وبايع وعموم الصحابة تقدموا وبايع واجتمعت القلوب على ابي بكر رضي الله عنه اجتمعت القلوب بدون خصومه وبدون منازعه وبدون اي خلاف وما يدعى من اشياء غير ذلك فهي دعاوى باطله عاريه من الصحه ولا اساس لها ولا مستند الا افتعال امور تحدث فرقه وشقاقا وخلافا لا يجر على الناس عوائد خيرة بل يجر عليهم الخلافة والفرقة والخصومة مما يجب على كل مسلم أن يربأ بنفسه عنه. قال فبايعه الناس بيعة حسنة جميلة هكذا وصفها بيعة حسنة جميلة يعني لا ليس فيها أي مكدر ولم يذكر أي شيء من المكدرات في هذه. البيعه إشارة إلى اتفاق الجميع بعد اتفاق أهل الحل والعقد على المبايع لأبا بكر رضي الله عنه وارضاه ثم بايع الجميع بدون أي خلاف وأي شقاق لذلك حتى إن بعض الصحابة قال في هذا الموقف إن الله عز وجل رضي أبا بكر لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقال إن الله رضي أبا بكر لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا هذا انتهى ما يتعلق بهذه الرواية رواية سالم بن عبيد رضي الله عنه في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثان يأتي الحديث عليهما في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأسأله جل وعلا في هذه الساعة الطيبة وأتوجه إليه لنا أجمعين أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع صحابته الكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونساله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بتوبة نصوح وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما واساله جل وعلا سؤال الملحين أن يجعلنا جميعا وذرياتنا من المقيمين الصلاة ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم وأصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في اسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا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 إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمه صدورنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفرق من الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك